وَكَفى بالِاللههِ وَكيلَ مَا جَعنَ اللغُِ رَجم مِن قَلْلبَينِ فِي جَفِ وَماَا جَلَ أَزْواجَكُم الل تُظَاهِرُونَ مِنْهُأُم مهاتِكُمْ وَماَا جَلَ أَدْرِيَ أَكُمْ أَبنَاأَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بأفواهكم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 وَ تَظِر وَماَا بَدللُ تَبدلَ لجزَ اللهُ الصادِقِينَ بِصدِقهم وَُعذِبَ الْ المنَافِقينَ إ ش أَوْ يَتُ بَعَلَهِم إِ الله كانََ غَفُور الرَّحيمَا وَرَدَّ اللههُ الذيينَ كَفرَروا بغَيظِهِم لم يَناالُوا خَير وَكَفَ الللههُ المُؤْمنين القتَال وَوكَان اللهُ قوَوًا ععَزيِيز وَأَزَل الذيذينَ الظاهَرجُم مِن أَهْلِ الْ الكتاباب مِ صَيصجِم وَقَذَ فَ فيِي قُوا بِجِمُرمُبَفَريق تَقتُنونَ وَتأسِرونَ الفَريقَ وأرَثَكُم أَضَهُم وَذيَارَهُم وَأَمولَهُم وَأَرضَ لمم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 وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرقا مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء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 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدِ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ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 فَلََّا قَضَ زَيدُم مِنْهَا وَطَرزَ وَجنَاكَهَا لِكَلىَا يكُونَ عَ الْ المُؤمنِنِينَ حرج في أَزْواجِ د إهمْ إذاَا قَضووا مِنْهُ وَقَر وَكَانَ أَمُ الله مَفعول م كانَ على النَّبي منِنْ حَررج فيِي مَا فرَرَضَ اللهُله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وَلَا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد منه رجكُم وَك الرسون الله وَخاتَمَ النَّبين وَوكَان الله بكلُلّ شَيْءٍ عَليم ياأَهَا الذيينَ آم نُذكُن الله ذِكْرًا كَثرا وَسَببحهُ بكَت وَصلا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 وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وغبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وَدِعَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجًا وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْيِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ إِبْتَغَيْتَ مِنْ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 وَإِذَا سَأَلْتُمُ مُوْجًا مَّتَاعًا فَاسْأَلُونَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيء أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليه النفي آبائِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِ إِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِ إِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ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 ُصللَح لمْ عم للَكم وَيَغْفرِ لَْ ذُنوبَكُمْ وَم يُطع الل وَرَسُولكُ فَقدِ فَازَ فَوزَ عظمَا إِ عربم الْ الأمانة على السماواتِ والالْأَررض والجبالِ فَا بينَنأَحمِ النَّنج وَأَشفَقنَ منِن وَحمَلََإِسان إِهُ كَ نَظَل مَجَهُلَ